شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 110. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن ناس من يشتري له والحديث يضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزءا أولئك لهم عذاب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 وَبَسَطَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَأَبٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا فَأَنْبَتْنَا فِيمَا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 ولقد آتينا, لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر لله يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال القمال لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهما على وهن وفصاله في عامين أن لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على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 يا بني يا بني يا أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تطعِر خدك لِن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 ألم تروا أن الله تأخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعم من ظاهرته وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم, بغير علم ولا هدى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 إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل ولئن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 الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلم والبحر يمد والبحر يمده من بعده تبعت أبحر ما نفذت بل نفذت كلمات الله ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.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 ذلك بأن الله هو الحق مَا ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا رَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْظُلَدِ دَعُونَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِينَ فَلَمْ أجاهم إلى البر ف منهم وما يجحد بآياتنا إلا كل خسر كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما يا ستتقوا ربكم وخشوا يوما وخشوا يوما لا يجزي والد نعو ولده ولا مولود هو جزى نعو والده شيئا إن وعد الله حقيقة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداه